فهل تتربصون بنا الا احدى الحسنين ونحن نتربص بكم ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا ان معكم